on a month على هذه النوعين دول او القسمين الكبار في ناتشرال برودكتس اللي هو الالكالويز والسيلين اللي هناخد فيهم هناخد بداية في نبدأ في هناخد سواء الكلام اللي هقوله ينطبق على الاثنين عشان ما عادش ثاني سواء الالكالويد او التيربيناويدز هناخد تعريفه طبعا احنازلنا خدنا عرفنا التيربينايدز يعني ايه وقسمها وبتقسمهم والاهميه بتاعتهم وطرقهم يهمنا المواد دي بنجيبها من او المصادر بتاعتها زي ما قلت ناتشورال بروداكس يعني منتجات طبيعية بنستخلصها من النباتات معظمها مواد نباتيه والقليل جدا منها مواد منتجات حيوانية لكن الكميه الاكبر وغذ وبعدين هناخد تقسيم هذه المواد وعلى اي اساس بنتصنف وطبعا اهميتها وبعدين هناخد طرق الاستخلاص بتاعتها ازاي بنستخلصها من المصادر الطبيعيه بتاعتها وبعدين هناخد الطرق العامه لاثبات الاستخراج اثبات الكيميائي لهذه المركبات على اساس ان هذه المركبات مركبات جاية من منتجات طبيعية من نباتات لو قليل من الحيوانات ومعظم هذه المركبات لها استخدامات كبيرة زي ما نشوف دلوقتي خاصة في استخداماتها الطبية والعلاجية السلمية. وحاجات كتير جدا هنشوفها بالتفصيل في الكورس. وبالتالي كان من اهمية بمكان ان احنا نعرف ازاي نتعرف على بتاع اي فرد من افراد هذه العيلة او الفاميني او الكويت فاميني دي اي فرد من افراد العيلة دي ازاي نعرف بتاعه عشان نعرف بنبتع بعض الخطوات اللي بنمشيها خطوات كيميائيه كيميكال اناليسيس وبعض طبعا وندخل في الحاجات المور ادفانسد الاجهزه زي اجهزه تاخذ الخط سيد استخدم فيها ازاي نستخدم اي ولا بقسمي سواء البروتون ولا الكربون سيرتين الام طبعا في حاجه حديثه ما حد ما خدهاش وما حد ومش بتدرس عندنا ده والله الجين 15 زي بالظبط كده الكربون سرتين. ده اللي بناخده من الام ار ناخد برضه نسبه من الماس سبيكتروسكوبي اللي هو مقياس الوزن من ايون بيك او ويت بتاع المركب والاكثر اهميه من النوكليير ويت حطوه ماس ولا <تفقين> <تفقين> ما حطتوش ها حطوه ماسه بتاعنا الماس سبيكتروسكوبي بتاع الماس سبيكتروسكوبي بيفرق ما بين مركبات كتيره لهم نفس النوكليير ويت كمان النوع الفرنسي نسبة ل techniques تاع سبعة ال اللي هو ده تكنيك بيدينا الصورة الشخصية للمركب زي حضرتك كده راح تتصور عشان تعمل بطاعة ولا, ولا بطاعة الوقت على طول صورة شخصيات الصورة الشخصية للمركب موضعه ووضعه الفراغي يدينا وضع المركب الفراغي وكل درجه من المركبات بيبقى لها شكل معين ولون معين وبالتالي بنتعرف على اقوى دليل على العيب على الاستراكشر بتاع هذا المركب ده بالنسبة للثبات الاستراكشر بالنسبة, بالنسبه لاي مركب من مركبات النان اي مركب بيخطر في بالك ناشر برودكت بنمشي هذه الخطوات بداية من المنتال اناليسيس تحليل كواليتاتيف وكمتيتيف يعني هنعرف ايه العناصر اللي بوجودة فيه وبعدين كوانتيتيف كميتها ايه حيث نقدر نعمل او نكتب الموليكولار فورمولا بتاعت المركب وبعد كده عشان نعمل استراكشر فورمولا نقدر نعمل تجارب كيميائيه هذه التجارب اخذتوها على مدار طبعا في عد الوقت خلاص قدر لك فكره كعب خلال دراستكم للفانكشنال جروبس المختلفه في الكيمياء العضويه بجانب طبعا الاسترمنتال اناليسس اللي احنا اتكلمنا وقلت قلت عليه ده بالتفصيل لكل نوع من هذه البروف واحد من السترونج ايفيدنس الاستراكشر يعني حاجة من او العوامل القوية لاثبات ان انا اعمل سنزل لهذا. الناتشور الناسج المنتج او المادة الطبيعية اللي انا حضرت استخلصتها بالمسلا وعملت اثبات بتاعتها بطرق المعتادة بعدين اخد هذه المادة واجيب كيمويات في المعمل كميكالس اقدر احضر هذه المادة إزاي. طبعا كرس في كورس بس انتوا مش هداخدوه في ربعا اللي ربنا يكرمه طب عليا هياخدوا اسمه ديزاين of organic census تصميم تحضير المركبات الترجمة العربية المرافقة كان اسمه ديزاين of organic census او اي مركب هداني هادر اكسره ازاي يعني كاني عند حيط اقتراه هدها وبعدين اتعرف على الاجزاء اللي طالعا من الهدف ده وبعدين ابل من العملية العكسية اقني هذه الحيطة مرة اخرى من المكونات اللي انا عندي. اذا طلعت الحيطة دي زي الحيطة الاولانية بالزبط كوب بيست انا كده تعرفت على الحيطة دي تكوينها صح والمركب بتاعي صح. طيب الهدف من كده ايه? ان معظم هذه المركبات اللي هي لها طبعا تقول استخدامات طلبية وعلاجية وكثير من هذه هذا القبيل وبالتالي وجودها من او استخراجها او الحصول عليها من مصدرها الطبيعية مع زيادة البشرية بيبقى غير كافي لاستخدامها. مثلا مادة بتعالج مسلا امراض القلب. ماده بتعالج الزهيمة. المادة بتعالج اي كان الوضع التحسير العلاج بتاعها. محتاج اننا نحضرها في المعمل عشان تافي الكميه المطلوبه منها ودي قصه اللي هي البدايه الايه صناعه الادويه زمان القدماء المصريين او القدماء العالم العربي ولا غيره كانوا بيستخدموا اللي هي النباتات الطبيه في علاج الامراض ثم بعد كده تطور العلم اللي يصبح اللي هو السينثيتك دركس او الادويه المحضره او المخلقه في المعمل ده اخر شيء بيكون عندي في سواء في الالكرويد او ده من طه البساطة فكرة بسيطة عن اللي احنا هندرس ان شاء الله في ايه اتنين توبكسيدور الالكرويد والتربلويد. هنبدأ بالتربلويد هي عباره عن ايه هو بيتلف على الكالي لايك like يعني مركبات شبيهه بالالكلي. الالكالي اللي هي ها ايه؟ ايه؟ القلويه تمام مش, الكلية مش الكلية لا اللي هي المواد القلوية او طبعا ليها كثير لكن نبدأ من كده <تصفيق> basic. Basic يعني مركبات هي لها خواص قاعدية طب على طول الخط كل الالكالويد لها خواص قاعدية لا احنا اي قاعدة لها exceptions. استثناءات هو في الاساس basic. طب والباسيك دي جاء منين من ان كل هذه مركبات الالكالويد تحتوي على أكس نيتروجين يبقى كل مركبات الألقلويد تحتوي على الاقل على ذرة نيتروجين واحدة. ممكن يبقى طبعا ممكن يبقى أطفال. لكن ممكن يبقىش فيه لا طبعا ما يبقى خلاص خرجت من الألقل خرجت من الألقل وطبعا كلنا عارفينه ودرستوه في السنة اني مركبات الامينوجين اللي هي مركبات الامينات ضعي. لها ليها بيزك كاركتر لانها بيزك طرف وطبعا البيزست بتاعتها ب ضعيفه طبعا وتختلف باختلاف بتاع المركب اللي عندي على سبيل المثال لو عندي برايمري امين وسكندري امين وترشري امين مين المورد بيزك فيهم ها برايمن أمير مور بيسك عن سكندري أمين ترشل من مور بيزك عن سكندري امين؟ والسكندري مور بيزك عن برايمن برايبراي أمين ده في بيس لكن في الحياة بنعكس بنعكس إيه بيجي سكندري أمين مور بيزك عن في البرايمري امين مور بيزك عن أمين. ده اكيد اتقال بسبب اللي موجود في التيرشري امين طب في الطبيعة او في الثيوريتيكال في النظري كل ما زادت مجموعات الالكيل جروب اللي هي على ذره النيتروجين يعني بتزود الالكترون تشارج على النيتروجين بتزيد البيزستي ليه هو ايه سبب البيزستي في مركبات الامينات <تصفيق> <تصفيق> اللون او <الـ تصفيق> اللوكلايزد لون بير اوف الكترون او ان شير لون بير والالكترون <أو> <تصفيق> <بير أو> <مجز> موجودين على ذره النيتروجين يعني زوج الالكترونات الغير مشارك في ربطة المتمركز على ذره النيتروجين تمام كل مكان كان فيه مفتوعة مانحة للالكترون الالكترون دوريتك تتزوج الالكترون كباستي على الميتر طب الزوج الالكترونات ده بيعمل ايه اكسيبت بروتو واحد تعريفات الايه البيزيستي او البيزيك الباود اللي هو سابستان زاد اكسيبت بروت. بروتو تكتسب بروتون تمام؟ طب هزا المقدرة على اكتساب البروتون بتزيد ولا بتقل مع وجود مجموعات الالكيل المانحه بتزيد القدره على جذب البروتون لكن ني في مرحله التشانيا مين هنلاقي ذره هيدروجين حواليها ثلاث مجموعات الالكيل عاملين هاله او شجره حواليها عاملين ازدحام فراغي بتمنع ان البروتون يصل الى زوج النايتروجين الإلكترونات الموجودة على ذرة النايتروجين. طب زوج الإلكترونات ده لما توزيع الإلكترون النايتروجين هو سفن، one s two s p صح؟ دول هم الإلكترونات المفردة اللي بيكونوا روابط مع ذرة النايتروجين. شو النايتروجين بيكون ثلاث، تمام؟ طب زوج الإلكترونات اللي موجود في 2 s هو ده المسئول عن البيزست هو اللي بيقدر يحب الكابشر او يلتقط البروتون طب ثلاث مجموعات حواليه يقدروا يمنعوا البروتون انه يخش جوه وبالتالي القاعديه في في العمل او في البراكتيكال بتقل جدا وتنعكس بالنسبة النسبه تمام عشان كده مش دايما هنلاقي الالجوريثم كلها لها خواص قاعديه هنلاعي منها النيوترة وهنلاعي منها الاسيدي نقول بقول بيزيك والقلويد بقول اسيديك اوه ليه؟ فإن هذه المركبات بجانب احتواء على الكربون والهايدروجين والنيتروجين بسبب اساسيه ما هو لو ما كربون ما اصبحتش هلزال التنبا صح؟ ولو ما غاشنا دول مين ما اصبحت شيء تمام التلاتة دول هم الاساس لو في حاجات تانية. اه في مجموعه ثانيه في ذرات تانية ممكن يبقى اكسجين ممكن فيها ممكن يكون مم؟ فيها بعض الالهمه التانية زي الهالوجين مثلا زي الفوسفورس وهكذا طب مفاعله زي او وزي الاس اكسجين اللي موجود في فيها الأو والاس وممكن تديني اسيديك كاركتر ها هتكتب سي او او ما سواء ولا الكهولك. دولهم خواص خموضية. اذا توجدوا فيه مركب من مركبات الخلطة وكانت البزيسك بتاعه النايت في الموقودة ضعيفة ممكن يبقى ان يطرد لو عنده مدموعة أو وممكن ينقلب الى اسدك في وجود مدموعة الدرموسيل وهنشوف بعض الامثلة. امين واسد. امين واسد. امين واسد. زي الامينو اسد. بس الامينو اسد هنا بيكا اي بتاعتها بتعتمد على شكل المركب. هنقول هي فيها خواص حمضية وخواص قاعدية. وده بيعتمد في الحالة دي على البي اتش اللي موجودة فيها هل هو البقاعدي ولا يبقى انترول ولا يبقى اسد. تمام? لكن احنا بيتكلم على شكل الستراكشر هنا والخواص بتاعته. ناتشورال اوكيينج اورجانيك زي ما قلت كده من مركبات طبيعية فيها واحدة على الأقل. طبعا هذه المركبات زي ما قلت ممكن تبقى ممكن تبقى هي وكلي لكن في طبعا كل الكلام ده لسه من دلوقتي اللي هو المركبات دي بتحتوي على جزيئات او عناصر اخرى غير النيتروجين والربون و او ترم طبعا مش عايزين نخش افترض طريق واحد هو يعني صيدلي او عالم فيزياء سنه 1319 فور بيزيك اسم هذا الالكوليد لمركبات تحتوي على من بالاصل طبعا موجودة في بعض انواع او بعض العائل. مش عايز اخش في انواع العائلات بتاعت النباتات عشان انا مش بتاع نبات ولن نبات انواع من النباتات بتبقى موجودة فيها هذه المركبات لانهم بعد كده التعريف ده مش ان قوي لان في بعض يكونوا المعروفة انها ان لكن من النيتروجين مش موجودة في المستقبل ان يكونوا خارج المستقبل ان في من المستقبل ان يكونوا من المستقبل ان يكونوا من المستقبل ان يكونوا تعريف ثاني Physiological active basic compound of plant origin, in which at least one nitrogen atom forms a part of cyclic system. ايه ممكن نعمل تعريف تاني للالكالويد؟ ان هي عبارة عن مركبات physiological active يعني لها خواص بيولوجية لها biological activity. زي ما نشوف دلوقتي ال الفيروكولوجي بتاع هذه المركبات. هي تستخدم فيه طبعا امثلة وسيطة من هذه الاستخدامات اللي هي اصل بيزي طبعا يعني فيها ضر نايدروجيوم بلاقة عوصة ديسي زي ما قلنا من شوية وفضل طبعا ميطرة الواسدي يعني المصدر نباتي طبعا فيها ضر نايدروجيوم واحدة على الاقل برينج او تالي اه طبعا هي وقول لك دفس الكلام اللي قلت في الوقت التعريف ده مش دايما ماشي مع الـ... الـ اللي هنشوفها بعد كده وبعض المركبات اللي فيها ذرة فيتامين زي مثلا مهندش نفس التركيب أو نفس الاسم بتاع او أو نفس العيلة للأمفيت زي مثلا الصيامين هو عبارة عن فيتامين داخل في عيلة دنيا من عيلة المرتبات الفسيولوجيه أو في الحياة. طبعا الكلام ده ولAIN شوية لAIN طبعا بيديخلي المركبات دوخة واس ااا آآ زيستي عشان كده هذه المركبات بتبقى موجودة في النباتات في source sols أم sols يعني املاح زي مثلا زي بقدي منكم شوية بالضبط شبيها من او قريبة من الأمينوأسيد اللي في توا موجودة في source في سفيت العين الأمينوأسيد موجودة في source sols اللي هي مش مش او البوسيد حرة ولا مجموعه الأضعين حرة لها دلتش بتاعة البوسيد بيجري ويروح ينتق بزارة المنطقة وجينا عشان يبقى إن هتش سيكون بوسدف واسي اوو والمركب هذا هو بيبقى آآ طبعا دي قصة تانية اللي بشاف الاثار العلاجية لبعض الالات المركبات اللي هي انطلقت من, من الملاريا في فترات قديمة وسموا اذا مركب المركب ده الستركشر ده هو مركب او المركبات اللي اتعالجت في فتره من الزمن استغنصوا من بعض انواع النباتات اللي هو ما بقى الاسم ده بتاع النبات مش مشكله عندنا ده كله بعد كده والشغل الكيمياء. بتاعنا استخلصوا مننا هذه المادة المادة الكمين انها كانت في هذا الوقت المادة انتش ملاليا او عالف موطبية الملاليا او عالف موطبية الملاليا انا الكرويتز ابنان دعا كمان مور الباصد او تعريف حديث في الانتروني انا الكرويتز ابنان ادرايك امباود يعني مركبات مشتقة من النباتات ذا توكسيك اور فسيولوجي كان ياكل زودنا كمان كلمه من شويه كان بيقول فسيولوجي اكتف كومباوند كمان فيها توكسيك نبغيش نشوف بعض الاقسام بعض المركبات اللي لها توكسيسيتي عاليه من الالكالويد وطبعا بجد طبعا ايه مع كتير من المخدرات اللي نشوفها معظمها فيها مواد ماده هو منظمه الالكالويد دينا توكسيكيتي ايه في الموضوع كويس contain an nitrogen in aromatic ring is basic has a flat structure and is of limited distribution in the benzene system and that's all for now توزيع محدود في بنزين هندرس نيغيرز هو مصدر اكتيفيتس اوف هالويد كثير جدا من هذه المركبات تستخدم في عباد كتير من الامراض هناخد بعض بعض الامثله ماشي مع التعريف اللي بسعرين وشويه من كبير لا هي لياخذ نفس الواحد دارت لدعم دعم لسما شفت وحده كاريك اروي هذا مره تتمتع بالمره انتي اشرف انتي اشرف انتي انتي اشرف انتي اشرف انتي واحد انتي اشرف انتي بص كده نور وصيه ال N هنا نعم ال هنا في N يا مش شايف n نور بس ايه نور النور اللي لا دكتور في يا سلام العيب في الداتا شو مش في النور العيب في الداتا شو يا دكتور كمل دكتور يا دكتور اكتر سودا يعني هم كانوا عايزين يقولوا عليها موجوده الكلام مع الدكتور سليمان يعني الدكتور كلنا الدكتور جمال ورا يعني اللي هي الرب الرب طبعا ده نوع من طبعا المدري أو الالتهاب شعبي او التهاب الالتهاب صعب او مشيطه لي طبعا بعض البكتيريا ومش مش مقتنعين بالمشكله واحد من مركبات اللي هو طبعا 2 لما على كل مركب على ولكن هناك طبعا يمكن ان يكون هناك من موجود في يكون هناك من يمكن ان يكون هناك الوضع يمكن ان في الوضع اس وهنا ان في هناك من يمكن ان يكون في من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن هو نفس المركب. بس برع بين ناس? <تصفيق> <تصفيق> استيريو ايزمر. دول اتنين استيريو ايزمر لبعض. طب وده. برضو ايزمر ليهم بس مش استيريو. استراكشن ايزمر. ليه? هنا وين نيش دو? وهنا فين صايف? طب وهنا وهنا. ينفع ده يقول ده استيريو ايزمر لده? ليه? دي هنا في ما مش ما بس بالنسبه لكن هنا الفرق بين ده وبين ده ان ده بيستقطب مجموعه الميثيل اللي موجودة على ظهر الري الكل كله هنجي نقول ان هتعوا بعد كده بقى انا بديني مثال واحد بس هي لكن بعد كده لما نيجي ناخد التحسيبات بتاعتهم العائدات بتاعتهم هنلاقي كل واحد اكثر من نوع تالي او اكثر مركب تالي يستخدم هذه الاستخدامات ده واحد من المركبات اللي هو الستركشر بتاعه ده اهو زي ما انتم شايفين طبعا درجه الكين بعدين بنكون مجموعة السوكسيد اربعه كوليمرت دي مجموعه موزيج، مجموعه وهكذا زي ما احنا شايفين المركب ده بيحتوي على نيتروجين ومجموعات في مجموعات وظيفيه مختلفه فدي واحدة من الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها في يعني عندي هنا واحد 2 ثلاثة عدد دول موجودين في دي واحده من الحاجات المهمه جدا في التعرف على استراكشر هل موجوده في صوره هل في هنا هل موجوده في صوره هل موجوده في صوره, صورة او وهكذا هل هي هل ولا في نول؟ كل ده في الثابت نتعرف عليه بتفاعلات بسيطة او باستخدام ده واحد من مرتبات اللي تعالج اللي هو سرطان الكبد. الزهايمر طبعا واحد من مرتبات واحد من اللي اللي زهيمة طبعا الزهايمر مرض اللي, اللي هو ايه الاسم التجاري اللي بتباع تحت الدواء يعني بت... يمكن نفس المركب ده اللي هو جلانتامين ممكن تلاقيه تحت اكتر من براند حسب الشركه المصنعه ان ما فيش ممكن شركتين مصنعتين لنفس الدواء يديله نفس الايه البراند لا طبعا اه ممكن هي الاكتيفنج انجرييدينت او الماده الفعال الاكتيف ماتر بتاعته يبقى واحدة. لكن اسمين بدليل دليل انت بتروح كده تشيط... الصيدليه دي بدواء الدكتور هو لك لا ما فيش ده هذا موجود البديل بتاعه يا <تصفيق> بس دكتور هو نفس المدة فعل آه نفس المدة فعل بس شركة تاني بس بعسم تاني اللي هو البراند البراند طبعا هنا حزرك في المينس ولا سائل البديل شنو هاي موجود هنا مطواري سوكي هنا مطواري موغيش هنا مطواري إذا لا حصل أبطال بتاع هذا فاسو الديوليطري اللي هو موسع للأوعاية الدموية ده اللي بيستخدم مسلا في علاج با. في القصور في الدورة الدموية في القلب. يلا <تصفيق> هو. بين كامين. طبعا ده واحد برضو بالألوكو. بين كامين. موجودة. اول ما شوف مركبة خليطورية دور عليها. هل تتجي موجودة ولا مش موجودة. موجودة. موجودة كمعادة طبعاً, طبعا هناخد هتلاقوا وقت الجلمات انا مش عايز مش هتكلم عليها دلوقتي اللي هتكلم عليها في وقتها اللي هي التأسير بتاع المركبات في اي فطبعا ده يتنوني اللي احنا نروحينه من شويه اللي هو طبعا وفي نفس الوقت البرحة لبلدية انا عايز هو مسكنات مورفين ده واحد من مسكنات المنتاز طبعا بس انا ما انصحكش بيها لما تخدر <تصفيق> تشرب بعد كده بنفيت على طول ده المركب الاستراكشر بتاع البفيت تيشر اللي هتتسلل ليه وعندك موضوع كده مع يعني الاعتق إن لو انا شفت المركب, المركب ده الخواص بتاعته اسيدك ولا بيزك ولا نيوترا ده ممكن يجي على الاسيدك بسبب المجموعات خلي بالك المجموعات ايه ايوه. والفنوليك. <تصفيق> والفنوليك مور اسيدك زان. الواتف اللي مقوله واتش دي. على <الكوهولي> اللي فاتك ها? عشان الريدوليك بتكلم على السبب. معروف ان الفينولز. بسبب الريدولز بتاعت العمال المتكون. بيبقى مور اسيدك عن الالكول والدليل اللي ده بيتفاعل مع الوصيد سوديوك ده مع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 بس لكن ال طبعا اتش تبعها بعيد. ضعيف خالص مش تقدر تبقى حاسيه هتبقى في واحد من المركبات هنا ادي استفيديه اه ده صورت لي امونيوم صوديوم واحد من مركبات الامونيوم الرباعيه طبعا لازم هنا يكون معاه كونتر ايون بتاعه هذا المركب اللي موجود فيه سواء كلورايد اي ايودايد كان او اي كان الشورت اللي موجود بعد كده لازم طبعا موجود معاه هنا طبعا ظروف المذيبات موجود اهي طبعا ما حدش يقول لي ان هذا المركب كده ان عليها بوست فيت تبقى بيسك صح ماشي بيسك هذا هايبر غليسيمية أو غليسيمية أو اللي هي تعمل اتباع نسبة سكر في الدم واحد من المركبات ببريل وإذا هذا المركب في المناسبة موجود في اللي هو الببر أو المادة اللي بتدي الطعم الحراء للفلفل سرق حماية وأي أي مرتب لهذا طبعاً هذا هو اللي <تصفيق> السكر في الدين طبعاً اذا حاجة او تقريبا حاجه بالنسبة... لا لسه في حاجة كمان السيمولانس اللي هي المنبهات تبدأ من حاجات انت كل يوم ثاني قهوه اللي موجود في اللي موجود في ال... ايوه وشيش. تلامذور. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <موكاين؟ دول. تصفيق> <من الهترماضور> أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. واحد بتكلم على بتعمل تنبيه الجهاز العصبي، لكن لو في زادت يقلب يجب يقلب يكونوا في مكان ما يجب ان يكونوا في مكان ما يجب ان عشان كده لما ما يجب ان يكونوا في مكان ما يجب ان يكونوا في مكان ما يجب نصع جل من هلت تحويس في هلتكس بالنسبة طبعاً ما عليه بهذا طيب اول كف بص كده خلي بالك معايا شوف انت طب انت ظابطت نيتروجين واحد في كده تعريف هيث ليست ضروري اهو التعريف اللي ده كنتين تو كيف ها مبايد. مبايد. مش تلفون. تلفون ممكن ها ها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 الاحمر اوكي متشجع اللازميد ده هو ده السروخه بتاعه من اكس ريس نفس نفس الكلام نفس الكلام هنا بص صداع هلا حلوه هلا وطوال صح لو عندنا ما تفاعل، ولا تفاعل. اي اي تفاعل, تفاعل متعرف على دي نفس هنا هويت هنا مسطره على اثنين 2 3 أربعة خمسه 1 2 3 و موجودين في كم فانكشن جروب ثلاثه تلاتة كربونين بواحد تلاتين نوع واحد يعني وإيسر عرفهم ازاي؟ افسط حاجة وسيطة ليت لنعمل مركب ده اي ا هيديني مدفوع لل او اي اي لا العيسر طبعا ما بدوحش عليه او في الشرك بتاع الاي اي ا ويديني مدفوعك الكربونين دي ومدفوعك الكربونين دي ومدفوعك الكربونين دي لا الله يبارك يعني على صفحه ده نعم ثواني صفحتين صفحه يعني صفحتين بالظبط يا دكتور السلايد لك او ما كده تنوع كبير جدا في الطريقة بطريقة ما تشبه شيء العائلات اللي احنا كلينا عن اللي إنتو كاخدوها قبل كده في المركبات الطبيعية أو العضوية بحيث إن فيها تقسيم محدد أو تقسيم واحد أو تقسيم ثابت لهذه المركبات جعلنا على سبيل المثال كم هو عيد رئيسي؟ قولت مجانا إن شاء الله. بتتأثم تنعب مونو وداي وفلو خلينا نأخذ الأقساب اللي مونو يبقى واحد يبقى كل سكريات تحتوي على سكر واحد, واحد سكر واحد بس. بالضاي في جزائين من السكر البولي سكريات عديدة يعني مجدوعا سكريات أقود حضية كتيرة نتحدى مع بعض تقسيم بسيح لكن هنا بالنسبة لكما تبهت الألخوريس على قرينت مركب او عيلة طبيعيه زي الكاربو ايدريت اللي احنا او يعني جاي مصدر طبيعي بي الالفا زي ما احنا شايفين من شويه كلها مختلفه انت الاستراكشر بسيط كومبلكس استراكشر كبير شكل الاستراكشر مختلف عشان كده عند التحسيين أساسيين أو رئيسيين نأخذهم لتحسيين الألكترون. التقسيم الاولاني مفم في مجموعات كل مجموعة بتشترك في خاصية معينة نقول عليها عشان نعرف هذا المركب أو هذا الألكترون تحت أي نوع من هذه الأنواع أو هذا التحسيب أو هذه أي مجموعات من الألكترون. التقسيم ده يعتمد على إيه؟ اعتمد على ضغمة النيتروجين اللي موجودة هل هي أساساً مصدرها جاي من أمين وعسل دي مركبات حيوية أو طبيعية دائماً من كائن حي هل هي داخل الحلقه داخل بحيث تبقى تيروسية مترين ولا خارج له تقسيم معين في تقسيم تاني وده تقسيم برده سهل وبسيط وده اللي هنعتمد هنشتغل عليه بعد كده في اثبات الاستركس اللي هو تقسيم بيعتمد على السكيلتون بتاع المركب او هيكل المركب الاساسي تمام ده الانواع او النوعين الاساسيين زي مثلا اي هيكل كلاسيكيشن بيتم من افكارو في يعني تناظر الكربو سكيلتون أو او الهيكل الكربوني لهذه المركبات يبقى لو دسمنا مع بعض محطوط زي مثلا مركبات الهندور فاكروا ان السايكل مع الدور لما دبرهيت صح اه فحرفي شكل الهندور اللي هو عباره عن هل يعني يعني مثلا سيفيل مثلا خلعت بالرول هما فيها ذره نيتروجين ملتحمه فيوز دوز دو بنزين لا هل بنزين يبقى ده هذا النوع او هذا تحت ايه ايه تقسيم ال دول بلين، وهكذا زي ما بنشوف شويه في في بتحصل قوي من اللي احنا عليها الاول قبل او الكاربون استراكشر <تصفيق> بتاعه حاجه بنسميها تروح على الكروليتس الكروليدات حقيقيه بص يعني It's late in the كل مفاعلات رصاصية هي المستند. ترى هو نصف واحد عن بطيب عن عن قروي. إني بعد أنتوا لسه؟, لسه هي عبارة عن من تفاعل اثنين مع بعض. واحد في مجموعة مع الأمين بتاع التالي عشان ندينا مجموعة أمين ندينا مجموعة الأمين دي في بداية أمين وآسد وفي تكوين التحيين البروتين بيسميها اللي هي في فيه هناك طبعاً من خلق مية هتخطوها مع كلها في الأمين عادي بالطايف وعادي بالطايف وعادي بالطايف واحد اثنين ثلاثة. سايكلو? اه سايكلو. واحد اثنين ثلاثة. ده سايكلو وده سايكو من ضمن سايكلو اللي هو مش لازم سايكلو في سايكلو الناتج مجموعة بالشكل ده. دي اللي هي مجموعة اللي هي يزيدوا عالكرويد هي شبيهه للالكالويد هي عالكرويد هي عالكرويد هي عالكرويد هي عالكرويد هي عالكرويد هي عالكرويد هي عالكرويد تيربين لايك ستيرويد لايك معايا والستيرويد بنأخذ أول حاجة من سرويد لايك على اي أي تاكل احنا على كافينو اللي هو على يبدأ ثلاث خلاص مباعد وعلى سداسيات في مستوى أعلى وفيه صار لازم على كده بيقولوا لايك لايك o al dolor اللي جاي من ثلاثه اثنين واحد ثلاثه اثنين واحد بص كده لو عندي مركب باي سايكلو انا بقدر اسميه ازاي بقول باي سايكلو وافتح كوسين مربعين وفي الاخر احط قرنال القنبله دي على مثلا لو عندي باي سايكلو هيك تاني بص كده واحد كام? ثلاثة وثلاثة? ستة واثنين. على لو عندي هذه اللي موجودة دي واحد. لازم كربونيون عندي كده امشي كده كربونه ما فيش او واحد امشي كده ما فيش 0 رتب من الاكبر للاصغر يبقى 3 1 0 اجمع دول كام اللي جوه القوس 4 والذرتين المحددتين بين الزر اسمه 3 1 0 اكساب طب وده اتيزر كده 1 2 وامشي كده 1 2 وامشي كده يبقى إن اختلاف. إن اختلاف في الجانكشن بتاع لو انا حطيت اصبحت ثلاثه اربعه خمسة سبعه ثمانيه سبعه صح سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه تلاتة. ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه باي اي سايكلو الك لكن ما يدجيني بقى لو باي سايكلو الايه الالكالوين عشان كده نقول عليه تروبان ورجعت لنا السنه بس اهو ادي آه. تروبان الاستراكشر بتاع المركب ده, ده اللي هو بيرولادين مع فيريدين اتحدوا مع بعض بخرجوا الهيدروجين او تضافوا على بعض في المنطقه دي دي او بي اتسمى هذا لو تروبان تروبان ده لو حطينا نشوف هنلاقي نفس الاستراكشر ده واحده سته واحده خمسة واحد ستة واحد خمسة وجمع نفس الكلام صنادشر ده هو ده ولا مش هو ده هو حتى دي مش هي حتى دي هي بص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طبعا الزاويه زورت هاي هاي تجدي هي حتى. عد كده من دي لذين هذي واحد اثنين ثلاثة وصلنا خمسة طيب من هنا واحد اثنين وصلنا لذين ومن هنا واحدة بس وصلنا لذين عشان كده هو ده بتاع في نفس المركب ده المركب ده اشهر مثال لاسيد الكالون ليه الروابط المجليه ثلاثيه تيرشري الهيكال دي الالكانز بتاعتها ضعيفه مجموعه الكر اوكسي حقيقيه مجموعه او اتش حقيقيه وبالتالي المركب ده واحد من اشهر عددها ها موضوع طبعا تشروكو اللي هي ورق النباتات الكوكا زي بوكايينو و اللي هو نفس الكلام المركب ده حمض اسيتيك استراكشر عصيرك اخضر قوي تروبه نفس الكلام هذه الحلقه حلقتين وروابط نفس الكلام حلقتين حلقتين بيكون في ذره النيتروجين بذره النيتروجين بالرابط كل الستراكشر احنا شفناها هي ذره النيتروجين هي احد اركان في الحلقتين احد اركان مثلا ايه مثلا اربط امين او فيها ميزه موجوده في الاستراكشر بتاعها متكررة في كل الاستراكشرز اللي هي بص دي البنزين معاه اللي هو مع اهو اهو اهو عدد عدل او عدد النيوكلياس اللي بنسميها الكورت نفس الكلام اهي في شايفينها حلقه حالة فول ارموتايز مع الام حلقه بنسميها فيها نفس الكلام اهي نفس الكلام على إيه. إيه. إيه نفس المركب ده لو المركب طبعا بس يا في فكره عليكم شويه طبعا مين ده فات يعتمد على, على بتاع او, أو كاربون سكيلتون بتاع المركبات امين الكالون يعني في مجموعه حالة في فينايت وفيها وفي اخرها امين نرجع كده نبص كده هنشوف فين هنا موجود هنا موجود هنا موجود هنا امين Finoi, isso aí, amém. Então, tem que ter misturado, não me dá? Finoi, isso فرور الدين على <تصفيق> 우리 <laughs> 우리 Por sí, un número <تصفيق> هل تقسيم معنا? هل تقسيم معنا? ها? هنا عندي تقسيمين. تقسيم الاولان اللي اتكلمنا عليه قلنا حسب زرات النيتروجين عددهم وهم ما اصلهم من امين وحسد ولا من امين وحسد وهكذا وحسب الـ الـ باي سايك وهكذا تمام، وعند التأسيس ده اللي هو بيعتمد على الكربون سكيلو شكل الكربون او العيكل الكربون اللي تمام؟ طب ده على عيكل، على عيكل اللي مش هجيبه ما مش هت... ما تعمل تأسيس، مش موجود هناك خالص يعني، وزي ما قلنا عن سيل، ده عن مثلاً مسأل... عن سيل مثلاً إندوز اللي وش موجود فيه. اهو اهو هلا هلا طيب هلا كمان هذه هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا أنا لو المسائل المسائل المسائل ده. ده يعني انا لك مثلا المثال اي لك ده موجود تحت تقسيم يعني تم اختار والاندوز ايه قلت ولا لو قلت لك لوحده قلت لك وضحيتم. حسنة عيني. حضراتكم الهوات. <تضحك> اسبوع اللي فتح الاجازه رسميه اسمي. <تضحك> واسبوع اللي ابوزه. حضراتكم برضو. اه مش رسمي. اسمي. مش رسمي. لكنه يمكن ان يكون لك ان تتعلم ان تكون لك ان تكون لك